وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُزَكِّرُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجَدَّ فِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مَنصُورًا إِلَّا اللَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يعمل من مِنَ والذي حاتم من ذكر او انثى وهو مؤمن فادائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا من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 يَصَا فَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ فَيَأْتِي مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقفط وما تفعلوا من خير فإن أن الله كان به